هاوس تقدم مصر خاطر عبد الحق ونونو صغير الشاب حكيم وناس عنابة مصطفى زعرات وناس بليز ما باوش بخيره لجع الناس درت لي انا لمر لجع الناس عمري شفتها حال Jag äbler dig, jag spirit, och Ko jag inte vet, känner jag inte, och i لك خاطر عمري وكيس حقيتاك حوست عليك ما ريحتك هذا من كان قاعد بالصاح جيت أنا مرقع لو جينا تقع <تصفيق> الناس دارت لي أنا. Såpti räpti jag, men där närna, och inte jag